والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجير لعلكم تذكرون ففروا إلى الله ففروا إلى الله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 هُوَ الرَّزَّاقُ الْقُوَّةِ المتين فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذنوب أصحابهم فَلَا يَسْتَعْجِلُوا بِهِ وَأَيُّهُمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَوْعِدُهُمْ